فضيلة الشيخ عطية كثرت المساجد التي بها قبور أو أضرحة وكثر الجدل في صحة الصلاة فيها من عدمه فما رأي الدين في تلك المسألة لقد تحدث القرآن الكريم عن أهل الكهف الذين كانوا قبل الإسلام بأن من عثر عليهم بنوا مسجدا على قبورهم كما قال تعالى فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وصحف البخاري ومسلم أن أم حبيبة وأم سلمة وكانتا من المهاجرين إلى الحبشة ذكرتا للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة راتاها في الحبشة فيها تصاوير للرسول فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الأخير لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يموت بخمس كما قاله جند ولما احتاج الصحابة إلى الزيادة في مسجده وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة وهي مدفن الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام إن اتخاذ القبر مسجدا يصور بصورتين إحداهما جعل مكان السجود على القبر ذاته والثانية جعل القبر أمام المصلي ليتجه إليه بالعبادة وبذلك يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها وللحيلولة دون تقديس القبور واصحابها بالصلاة عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البناء على القبور أو رفعها ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن الرسول قال له لما بعثه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها ومما ورد في النهي عن اتخاذها مساجد قول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال القرطبي قال علماؤنا هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد وروى الأئمة عن أبي مرثد الغلوي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها وحكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلى فيه فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة ولا حرمه ولا كراهة فيها أما إذا كان القبر في داخل المسجد فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل لكنها جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة غايه الأمر أنهم قالوا يكره أن يكون القبر أمام المصلي لما فيه من التشبه بالصلاة إليه لكن إذا قصد الصلاة أمام القبر تقديسه واحترامه كان ذلك حراما ربما أدى إلى الشرك فليكن القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره من هذا نعرف المساجد التي في داخلها قبور الصلاة فيها صحيحة عند الأئمة الثلاثه باطله وحرام عند الإمام أحمد بن حنبل والله أعلم